أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

<تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إِنَّ غِزَّةَ الشُّهُورِ غِنَّتُ اللَّهِ مَا عَشَرَ شهر

يوم خالق السماوات والأرض منها أربعة حور، <تصفيق> ذلك.

دين للقريب <تصفيق> فَلَا

يذون المشركينك فتركما يقاتلونكم كف فف فف

إن الله مع المتقين <تصفيق> إِنَّ عِزَّةَ الشُّورِ

ذلك الدين القيم فلا

ذلك lư gọi người mà la trong đi

Oh, no, no, no, no!

والنسيء زيادة في الكفف يضل به الذين كفروا يحذلونه عاما ويحذلونه عاما ليواقعوا عدة ما حرم الله

يواقعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعماله الله لا يهدي القوم الكافرين

Thank you. <coughs> <coughs>

ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل

Mhm <coughs> pink <coughs> <coughs>

Dai <laughs> dai <coughs> <coughs> <Later. coughs> <coughs> <coughs>

فما نتاهم حياة الدنيا في الآخرة إلا قليلا

ما تعول الحياة الدنيا في الآخرة إلا قلي.

<تصفيق> <تصفيق> أرضي بالحياة يا لا.

فَذِكْرُ رَبِّكُمْ مَنْ هويرُكُمْ وَلَا تَمُرُّ شَيْئًا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>

والله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> على كل شيء قدر إلا تنب

إلا لو صرّوه فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا سانية لي. الذين كفروا

Oh, man. yeah man

إلا <تصفيق> تعمل

نصره الله فقد نصره الله إذا احتجه الذين كفروا تالية

فأنزل الله عليه سكينته فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها

وجعل كلمة الذين كفروا السفنة وكلمة الله ينهر لها والله عزيز حكيم إلا تنفروه فقد نصره الله

فقد نصلت الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية ليت

فأنزل الله سكيمة عليه وأي أبا.

إلا تغنصروا فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثانية إليه إذ أخرجوا الذين كفروا

me <laughs>

انزل الله سكيلته عليه وأيهي

الله عزيز حكيم إلا تنصره فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثانية

and I'm, I'm, I'm going to

فإنزال الله ثقيلته عليه وأيده ف

اللهم سكينته تنعم عليه وان